بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وَما نَقَموا مِنهُم إِللاا أي يُؤمِنُوا بالِالنهِ العزيز الحَمين وَماَا نَقَمُوا مِنهُم إِللاا أي يُؤمُِ بِالنَّ العزيز الحَمين الذي لَهُ مُنلكُ السَّمواناتِ وَالأَب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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد